ثُمَّ قَدَّمَتْ نَغْرَدٌ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أولئك هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نُقِرُها للناس لعلهم يتفكرون هو الله, هو, هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة, عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم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 سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز وهو العزيز الحكيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا, إلا الذين آمنوا وعملوا صحيح حاتوا بالحق وتواصلوا بالصدق